الرابع الأدب الادب الرابع من الاداب العشرة اداب يني مونغوني موازي لادب 10 اللي ذُتجا قل تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك قال وانصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام نعم كلام وأدب جميل ورفيع معاشره طلاب العلم اسمكهه هي اداب 4 تكلم بطيب القول في خير يجمزه منن ماذوري ketika jambo lolote la وار في صوتك متمهلا في حديثك نحاليا وewe unapozungumza مقبلا علي wa yule mtu ambaye kwamba yakuongelesha kwa kwa sio yeye yazungumza na wewe hapo wapo vile vile wazungumza wala tukatae wala usimkate pale anapoongea na wewe wala tateqaddam baina yadayl akbar bil kalam wala usimtangulie mtu mkubwa wako katika mazungumzo نعم هذا هو الأدب الرابع وهو الأدب الذي يتعلق بالكلام من آداب ينبغي فهمنا من في الله وفيها مسائل كما سبق في الآداب الأخرى مساله كان ذا من قال لي قسم الشيخ حفظه الله تعالى تكلم بطيب القول في خير نعم تزمم زمننه مزوري ketika khair yoyote ile unayikusudia وطيب القول هو السالم الطاهر من الخبث min al-khubth liman yutahhirika yaliyo salimika kutokamana na kila baya na kila uchafu ikhwani fillah هذا هو طيب القول طيب القول يعني هو الكلام السالم الطاهر من الخبث ها ndio maneno mazuri na ndio kipimo chake habidhakumullah wa alabd ikhwani fi llah wa nadamu yoyote ameamrishwa mambo mawili katika maneno yake kullu Fahuwa huwa ma'mur bi ahad amrayn ithnayn mambo mawili au moja katika mambo mawili Inkana kana dhalika al kalam khayran falahu an yatakallam ikiwa yale maneno ni khairi basi na azungumze baada kuyapima yale maneno na vile vile kuangalia mwisho wa yale maneno je yana natija nzuri أو hayana natija nzuri wa al-amr athani an يرى أن ذلك الكلام ليس بخير al-kalam laysa bikhair angalie kwamba yale maneno hayana khairi basi na anyamaze na muongozo kama huu watoka kwa mtume alayhi salatu wa salam kama fi al-bukhari wa muslim min من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يوت انا امميني الله تبارك وتعالى نسيك يا باسنا بس نا أو خيري او انيامزه فليقل خيرا مكر في سياق ماذا في سياق الشرط فيعم كل خير فيعم kullu khairin hafidhakum ni kila aina ya khairi ikhwanina fi Allah ukitaka kuamrisha mema ni khairi kwa chunga maneno yako mambo ya kugoa goa kutukana tukana watu hadha la yajuz fi shari'atina kadhalika wataka kusomesha watu dini hadha khairun lazima uchunge maneno yako wa fi jami'i al-umuri al-khairiya hafidhakum حاوجوي خير يلي مننوا حوجا يبيما حجا يانغاليا مزوري هاوجوي مشو واكه يتالتا ناتيا او هايتالتا ناتيا جوابو لا متو عليه الصلاه والسلام انالو الا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم, واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت حفظكم الله مساله من جيني الله qala wakhfid sawtaka lazima sawt yako iwe iko chini Allah mwezu kazungumza na ndugu yako au na mwalimu wako au na mzazi wako au wafanya muamala na yoyote katika waislam au makafiri ukawa wewe sauti yako iko juu hadha laysa min adab al kalam habidhukum allah lazima uangalie sawt yako iwe iko chini na i, iwe ni sauti ya wastani ama kitu chochote wewe sauti yako iko juu hadha ma yambaghi hizi ni sifa za wale watu mabedui watu ambao kwamba wa na mjini wanaoishi majangwani na mashambani ama muislam atakaniwa asiwe na sifa kama hii kadhalik min aladab au min almasail hafidhukum allah ni quli ya sheikh pale ali posema mutamahilan fi hadithik nilazma ni mwenye kuyapangilia yale maneno yako eh? kama wanavyosema wengine yani uflo katika yale maneno sio wewe wazungumza mada mara usharuka kule mara huku takriban nusu saa au dakika 20 gani awal kwa kusudia nini tayeb كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم تمهله في الكلام كتويا pangilia maneno yake mara shaingia huko mara sharuka kule mara yoku kule وهكذا يعني يتمهل اي يتئنى ويكون عنده التؤاده في الكلام اوي نمرتاتيب نا ني mwenye kuyapangilia yale maneno yake. غاني ukiyapangilia maneno yako utapata faida mbili satakunu mutaharrizan min al utajihifadhi kwa kule kupangilia yale maneno yako kutokana na kukosea kosea kadhalika sayufham wa sayuqal kalamuk faida nyingine ni kwamba yale maneno yako yataeleweka lakini ukiwa warukaruka wewe mwenyewe iza ukajitatiza mara ukaingia huko kadhalika utawatatiza wale wanaokusikiliza kwa hakadha minal masail ikhwan filah qaulu alshaykh hfizahullah tali aliposima wa ansit liman kallamak na vile vile unyamaze kwa yule ndugu yako anaye kukuongelesha ikhwan filah na hii ni adabu ambayo kwamba وengi yatupita maashara الأحبك أنصت لمن kallamak أي alqi sam'ak wa إليه ilayhi biqalbik الله allah ماذا؟ madha umtege sikio lako هذا هو moyo الإنصات kwake يزيد عن ma'na alinsat fa huwa yazid na ukamwangalia yule shek kwa mwili wako na vile vile macho yako na masikio yako lakini pengine moyo wako uko sehemu nyingine lakini al-insat فيه معنا فإذا قرا القرآن فاستمع له وانصت نعم سكيلزني نمتيجي سكيو كساواسا وكل منصت مستمع وليس كل مستمع منصط كل يله منصت لمستمع لكن sio كل مستمع لماذا لمنصت حفظكم الله كذلك من المسائل قول الشيخ حفظه الله تعالى lamma qala muqbilan alayka kadhalika katika adab zinazo fungamana na kalam ikhwani fillah ni wewe pindi unapoongea una na ndugu yako au unapoongeleshwa na ndugu yako ni umwelekee sio ndugu yako kuongelesha wewe angalia mashariki yeye huangalia magharibi la ni umwelekee yule ndugu yako kwa uso wako ikhwani fillah hadha min aladab wa kadhalika yaani madha feehi i'tinaa lihaqqi almutakallim wa kadhalika feehi hifdh limadha liwudhi. kuna kuhifadhi haqqi yake na vile vile kutilia maananni haqqi ya yule anayazgumza na vile vile kuhifadhi yale mapenzi baina ya msikilizaji na baina ya yule anayeongea chaweza kafahamika ni mambo madogo ikhwani fillah lakini ukiyatazama kwa makini ni mambo ambayo kwamba ya hifadhi mapenzi baina ya ndugu wa Kiislam, na vile vile yatilia maanani haki za Waislam baadhi yao kwa wengine kinyume na mtu aongeleshwa alafu watembea wala hata umskilizi au ndugu yaku yako yakuongelesha wewe umompatia nyongo wa nahwi hazihi tasorufat wallahu almusta'an كذلك من المسائل حفظكم الله تعالى مسائل مهمه قال الليبسم شيخ ولا تقاطعه لا وسمكته يله اني كوكو انجلش ما معنى المقاطعة شيخ منير حفظه الله واسما كتابه شرحي يعني هي مبادره المتكلم bilkalami qabla tamami kalamihi ma maana almuqata'a qala hafizahullah mubadaratul mutakallim bilkalami qabla tamami kalamihi nimoi mnadam kumpatiliza yule anayeongea kwa maneno qabla tamami kalamihi kabla kumaliza ana story pengine nzuri ya muhimu wewe ukamkatiza Ndiyo bana nilimona lakini kisha akafanya la pengine hata hajafika huko anapotaka kufika wewe ukamkatiza fahadha leysa min آداب الكلام si katika adab za maongezi حفظكم الله kwa hiyo hasara atakayepata yule anayekukuongelesha nasema Sheikh hafidhahullah fa kadu yakadu ybayinu an maksudihi wala la an muradihi ukamfanya hakuweza kufikia yale malengo yake na makusudio yake ya yale manzungumzo anotaka kukueleza ikawa wewe na hukumu nyingine lau ungelemwacha amalize yale maneno yake huenda ile hukmu ulioijengea katika yale maneno yake uliyomkatiza singepatikana. فلننتبه عباد الله في مثل هذه الآداب الشريفة التي اهتمها شريعتنا السمحاء كذلك من المسائل قال الشيخ حفظه الله ولا تتقدم بين يدي الاكبر بالكلام wala usimtangulie mtu mkubwa katika maongezi wazihi wala usimtangulie mtu mkubwa katika maongezi ikhwani fillah kwa sababu sheria yetu imeenda kuhifadhi haki ya mtu mkubwa haki ya mtu mkubwa na kama itakavokuja al-kabir ala qismain ithnain al kwa nini sheria imehifadhi haki ya mtu mkubwa ikhwanifillah hilo latokamana na qawli ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam pale aliposema laisa minna man lam yarham saghiran wa yuwqir kabiran hayuko pamoja na sisi yoyote ambaye kwamba hawaonei huruma watoto wadogo na kadhalika hayuko pamoja na sisi yoyote yule ambaye kwamba Hawapi hisma wakubwa zake kwa hiyo sheria imeenda kuhifadhi haki za watu wakubwa ahibati fillah kwa hiyo miongoni mwa haki za hawa wakubwa zetu ni sisi kutoa tangulia wao katika maongezi kuna majlis kuna kikao cha maongezi kabla ya kumuacha yule ndugu yako mkubwa mzazi wako mwalimu wako aliyekupita kicheo kimanzila وواچا واو واonge wewe waongea wewe hata kama le jawabu unalo hata kama wao hawajui laysa min al adab an tataqaddam bayna yaday al kibar ikhwani fillah ladu patiwa ruhusa fahadhihi mas'alatu ukhra kuna qissa kilitoka نام منافسي منزكه اسحاق ابن راهوي مبليه الشيخ و او عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله قسم بcho kwamba امكتاج محمد ابن رافع رحمه الله ما امكيهleza كسند صحيح الإمام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء اسما محمد ابن رافع كنت أنا وأحمد وإسحاق عند عبد الرزاق الصنعاني رحم الله الجميع تلikuwa sisi watatu الرزاق Abdul Razzaq Sanani ibn Hammam ilikuwa ni siku ya Eid tukatoka kuelekea katika msalla na kukao kuna watu wengi sana fakaenda ukafanya ile ibada yao ya Eid al-Fitr au Eid al قال محمد ابن رافع فدعانا عبد الرزاق إلى الغداء اكتويته يله عبد الرزاق كندا كولا chakula chanini cha alghada ketika kumaliza kula akasema عبد الرزاق كمليز الامام احمد نافيلي فيلي الامام اسحاق ابن راهوي اني رايت منكم اليوم شيئا عجبا حقا ميمي اليومي نمهونا جambo la kuustaajabisha kwenu nyinyi wawili jambo gani asema si kwaona nyinyi mukileta takbira ma'ruf fi yawm عيد sawa'un eid al-fitr aw eid al-adhha al-muslimun yukabbirun raf'an li shari'ati al-islam man فايو الامام احمد نقل امام اسحاق بن راهوي هنا حاندipo ninapopataka wa huwa mahall shahid qala sisi tulikuwa tukuangalia wewe hal tukabir fanukabir maak walakin lama rainak ma kabarta amsakna sisi tulikuwa tukuangalia wewe hii sunna ma'ruf sisi twaijua وليبو ككونا ووي هاو جبيجا تكبيرا فامسكنا ناس سي فيله فانظر الى تواضع هذا العالم ماذا قال قال وانا كذلك كنت أنتظر منكما هل ستكبران فاكبر معكما لكن لما رايتكما امسكتم فامسكتم أو كما قال رحمه الله انا في فيله فيله nilikuwa naangalia nyinyi taleta takbira na لكن لipoaona ya kwamba منك na mimi الشاهد kazuia ashahid anna haula al-tullab wa hum a'imma fi zamanihima ahmad naula ishaq walipomona al-imam abd al-razzaq an bayni shaikhih wa law lam yukabbir fa amsaka hawakusema nini angalia za shaikh mzima هو تواضع نكوتواتانغوليا wale waliy kuzidi حفظكم الله hafidhakumullah kwa hiyo ule ukubwa uko aina الكبر maashara alhibba alkubru naw'an tala liposema wa la tataqaddam bayna yaday alakbar alkabiru ala naw'ayn ithnayn watwazima au wakubwa uko aina mbili وكو اينم بي لحفظكم الله كبر اقدار كالرئاسه والعلم كبر اقدار كالرياسه والعلم كنا عقوبا وفيهو كما vile kiongozi au kama vile mtu ambaye ولو كان elimu huyu ni mkubwa wala ukana wala ukana sagira wala katika nini katika hii adabu na sampuli ya pili ni kubru a'marin ni ole ukubwa wa miyaka ndugu yako mkuzidi sawa ni mzazi wako ndugu yako mkubwa kwa nahwihiima kwa lazima ujue haki yao katika maongezi hafidhakumullah naam na asema alsheikh alusaimi hafidhahu allah ta'ala wa min hadha albab فها ه طلبه العلم كونوا متنبهين كونوا متنبهين فانها فائده عظيمه جدا قال ومن هذا الباب ما كتاب ملango هو يعني ملango واداب ينفغامنا ماذا قال قال زجر طلاب العلم عن الكلام بين يدي العلماء زجر واللاب بالعلم عن الكلام بين يدي العلماء الزجر قواتش وقله ونافضون يدوقا قوتغليا مع علماء في كلامن في كلام حفظكم الله العالم ما تكلم اسكت ولو كان قد رايت باطلا kwa sababu wale wanachuoni chuoni ikhwani fillah wana ghera kuliko mimi na wewe na waipenda hii dini kuliko mimi na wewe na wanahamu kuitetea hii dini kuliko mimi na wewe kwa ikiwa wanavioni hawajazungumza huna haki wewe mwanafunzi mdogo kuzungumza katika kadhia yoyote na mwaka jana nukta hii niliigusia na kwa umuhimu wake ikhwani fillah nairegelea tena hususan katika mambo ya fitna utakuta vijitoto vidogo vidogo vipenda kuongea ongea tu fulan qal fulan qal tayeb ma maana tasmiya ndio kitu gani cho tasmiya hajui lakini fitna yuko mbele sana wengine wallahi wazungumza wazi kuandika majina yao kwa kiarabu hawajui lakini fitna mstari wa mbele wahum kuthur la kasarhumullah jambo lolote ikhwani fillah linapotokea kuna hali tatu hali ya kwanza sawa sawa ni jambo adhima fitna nazila kuna hali tatu hali ya kwanza ni maulama wako wewe wazugumze an yatakallama alulama fi ayi qadhiyah wa fi ayi nazila ma mwukifuna hakuna kuleta uchamungu baridi mwukifuna annasira waraa alulama ni wewe uelekea na upite mapito waliopita maulama atakallamu hakuna kuleta sijui mimi hapa sitaki fitna Staki nini Kweni wale walioongea wataka fitna kwa maulama wameongea hii ni fitna waislamu kuweni kando nayo kwa hiyo tawaka kando لماذا اتباعا للعلماء وإذا جاءهم أمر من الأمن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر ومنهم العلماء ناون ما علماء viongozi na maulama واضح حاله يبيلي قضيه نازله فتنه لم يتكلم العلماء بماذا Maulama hawajazungumza funga mdomo wako usijfanye una ghera na una ilimu Huna ghera kama ghera ya maulama hufai kuwatangulia maulama na vile vile hufai kuchelewa pale maulama washazungumza pamoja maashara hizi hali mbili kama nilivyosema mwaka jana huwa hazina utata mara nyingi isipokuwa kwa wale jahala na wale ambao kwamba ni wa cha Mungu baridi hali ya tatu ndio yenye mzozo hizi nazila hawa maulama wakienda mashariki wale wengine wakienda wakienda magharibi wote na ulama usunnah salafiyun la nashuk fi ghairatihim ala hadha ad ni upi msimamo ubo kwamba muislamu aman au umumnya wa talib alilm bizat wa bilakhas ni msimamo gani wafaa uchukue qala alulama wa minhum alshaykh rabi' anamtaja maqasudi walladhib takfih minhum yajibu wa la yajibu على طالب العلم ان ينظر إلى أدلة العلماء ان شيخ ربيع هل قال انظر الي قولوا حفظكم الله هل قال الشيخ ربيع انظروا الي ما قال ولو قال لقلنا ان كلامك يا شيخ ربيع باطل واحترامك فوق رؤوسنا كيو هي دي ونبونابوسيما علماء huyo ion kwenda hivi yule ankwenda vile nyinyi talabatu العil, maweza kuangalia dalil angalieni dalil Kuyo musitatizwe msitatizwe ni lazima katika fitna mumfate sheikh fulan wa fulan wa fulan hadha al kalam batil lam yaqulhu ahad min a'immatina kwanza masahaba mpaka zama hizi hakuna mwanachuoni aliyezungumza maneno haya kwa usitatizwe mimi ninapoku um, alim anapokuambia angalia dalil ukasema katika masala haya fauzan ankosea aliyepatia ni Abdul Muhsin al-Abbad kiyakili msende kwenye dalil kiyakili je wewe umemtia dosari fauzan hivi humsikitii wetu msjid bilal kamati wawili tukasema pengine Abu Ahmad katika rai hii rai yake inkosea لكن بابك احمد بدروسا يمطيه إن انا نيي مممتia دوساري ابو احمد كما مممتia دوساري بس تندى كوني خطر فانتبه حفظكم الله انتبه بارك الله فيكم كوينdio maana akasema al-allama al-usaimi hafidhahu Allah qala kama fi sharhihi wa min hadha al-bab zajr tullab al-ilm an al ثم قال الشيخ رحمه الله أو حفظه الله تعالى الخامس اداب ي قال إذا اتيت مضجعك ما معنى المضجع أي محل النوم بالليل الى سهيم يا كلالا اسيك المضجع واضح سوسهيم يا قيلولا قيلولا واذا كلل مسكتني واذا كلل كني غاري لك واذا كلل فذلك المكان لا يسمى مضجعا المضجع هو مكان النوم بالليل وسبباني بسبب غالبا اسيك و لا لا سهم واحد نا حرم خاص يا كلالا فاي اسما اذا اتيت مضجعك حين تكبؤ لكيا ketika سهم yako ya kulala usiku atawadha اي توضى وضوء الصلاه تواضع وضوءك وصلاه هذا اولا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ونم قال ونم على شقك الايمن نؤلله ونده وكلية لماذا قال النبي او قالت عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم yuajibuhi tayamun fi madha fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa fi tahurihi wa fi shanihi kulli na'am kama sijakosea se asema aisha radiyallahu anha alikuwa mtume sall sallallahu alayhi wa sallam ikipendeza kwake yeye katika tahara yake katika kuchana kwake nyele na mambo yake mengi كل هذه من حفظكم الله قال الله قال آية الكرس الكرس لا إله إلا هو الحي القيوم قال واجمع كفيك وقرأ na vitengele vyako viwili na usome fehima katika hivyo vitengele viwili sura alikhlas usome qul huwa allah ahad baka msho kadhalika walmuawwadhatain usome qul a'udhu bi rabbil falq na qul a'udhu bi nas hizi zote ni adabu zinazofungamana na kulala ala wamfus fiihima na upulize katika hiyo mikono yako miwili yani utoe pumzi pamoja na nini na matemate kidogo hadha huwa annafath wanfuth fihima, na naupulize katika ile mikono yako au vitengele vyako viwili wamsah mastataata min jasadik na upanguse kwa kutumia hivyo vitengele vyako viwili mastata'ta kadri unaweza min jasadik kwa mwili wako wote ikhwani fillah wa hada biduni takalluf hada biduni takalluf niam angusa kadira ila vitengele vyako pale inapofika wala usitimie takalluf ukataka kufika kila sehemu katika mwili wako hadhi laysat min as-sunnah qala shaykh hafidhahu allah ta'ala taf'alu dhalika thalathan hivyo مراته 3 يعني تجمع بين كفيك وتقرا آية الكرسي لا قال مرة يعني وتكوساني بتنجلي بياك وتسوم سوره الاخلاص والمعوذتين كيشا اوبوليزه ketika ile mikono نعم هذا ادب عزيز اخواني في الله الذي يتعلق بماذا بآداب النوم كمل زي آداب يا قال اذا عطست فغط وجهك بيديك أو بثوبك ندي unapotaka kuchemua واضح unapotaka kuchemua ولا هيمانيشي وششموا لا unapotaka kuchemua فغط وجهك وفينيك وسواك بيديك وقطوميا مكنو au thaubik au kwa kutumia nini nguo yako thaubi ukatumia kilemba kama umevaa au taraf thaubik nini yani ncha za nini za nguo zako ukajiwekea hivi wanahwi dhalik ukatumia handkerchief kama unayo na mfano mambo kama hayo kwa hiyo ni adabi ya kwanza bale usimchemulie ndugu yako hadha min al umur allati tustakdhar. ni katika mambo ambayo kwamba يانشوكيزوا اخواني في الله قال واحمد الله اي استحبابا ناوسeme alhamdulillah na hukumu yake ni mustahab hukumu yake ni mustahab qala fa in shamataka ataka ahad fa qala yarhamuk allah atakapo kukwambia وهذا ما حكمه اخواني في الله عندما هذا واجب احسنت للحديث الوارد حق المسلم على المسلم 60 تم صلى الله عليه وسلم اسما حق يا مسلم ايوا مسلم ومنزكني سته مengono مو هذا حق اسما نبي عندما تكبوا اكسم الحمد لله فقل يعني فعل أمر faqul yarhamukallah الله wewe sema na umwambie yarhamukallah الله hiyo atakapokuambia yarhamukallah faqul istihbaban yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdikumullah wa yuslihu balakum kwa hiyo hivi ndivyo inavotakaniwa ikhwanifillah ukichemua ukasema alhamdulillah hal yajibu ala البعض أن يقول له وان يشمته بقولهم يرحمك الله ام هذا واجب على كل من سمع الحمد منه يقول العلماء وهو الراجح ان ابو شموء دقيقيكم مسلم اكسم الحمد لله مسكيتي وته ونمسكيا فيجب على الجميع ان يقول يرحمك الله sio إلى السلام رد السلام kuitikia salamu ya ndugu yako kwamba ni la hii ni wajibu kwa kila yule atakayemsikia pindi atakaposema alhamdulillah fa naqulu jamian yirhamukallah n'am wala hakuna kuongeza amesema alhamdulillah fa taqul yirhamukallah amma yirhamukallah wa wa laysat laysat wa اكتفي بهذا لاجل الوقت وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم